ja te ja ja mijn, منيتي أقصى مرامي أحذاب الشهود منيتي أقصى مرامي أحذاب الشهود وأراه باب السلام يا يا يا زاك الجد أراه باب السلام سلام يا زاكي الجدود مستهًا مغرم والمدح فني يا بدر السماء مغرم والمدح فني يا بدر السماء مغرم وال يكفي يا نور الله الا انها طال يا سيدي العمر ولا جد بالوصل يا جد يا سيدي العمر ولا جد بالوصل